يا لا إبيء وما ترى هذه الجراح بأمتي, بأمتي فالملا ما فإنني ما ضل نصرة شرعتي دمي سأكتب قصتي واليوم أمضي بيعتي وغدا ستعلم امتي صدقي وتنصر دعوتي الدميس كتبت قصتي واليوم امضي بيعتي, بيعتي وغدا ستعلم امتي صدقي وتنصر دعوتي واليوم بيعتي وغدا ستعلم أمتي صدقي وتنصر دعوتي يا لائمي في منهجي أطلق سهام التهمتي أتريد هدم مبادئي زورا وتطفئ نخوتي يا لائمي في منهجي أطلق سهام التهمتي أتريد هدم مبادئي زورا وتطفئ نخوتي فأنثري يا هامة أطأ السماء بهمتي زاد الكتاب مع التقى والعلم نور محجتي فأنثري يا أطأ السماء بهمتي زاد الكتاب مع التقى والعلم نور محجتي ومناي نيل شهادة ورضى المهي من منيتي بعت الحياة رخيصة ولدين ترفص مهجتي ومناي نيل شهادة ورضى المهي من منيتي بعت الحياة رخيصة وردين ترخص مهجتي يا لائمي أو ما ترى هذه الجراحة بأمتي قف الملام فإنني ماض لنصرة شرعتي يا لائمي أو ما ترى هذه الجراحة بأمتي قف الملام فإنني ماض لنصرة شرعتي مسك الجنان عطرها قد زاد شوق ولوعتي حور الخلود تزيني قد جئت أطوي خطوتي فإليك أستبق الخطى وإليك زادت رغبتي فإليك أستبق سبق الخطا وإليك زادت رغمتي أرس الشهادة للفتى فخر وأعلى رتبتي فالله أخبر صادقا ليس الشهيد بميتي أرس الشهادة للفتى فخر وأعلى رتبتي فالله أخبر صادقا ليس الشهيد بميتي هذه نهاية قصتي تحكي صمود وعزتي مسك الختام أقولها فزت ورب الكعبة هذه نهاية قصتي تحكي صمود وعزتي مسك الختام أقولها فزت وربي الكعبة